وقد انتهى بنا الحديث قبل ثلاث جمع بسبب السفر ل ل ع م ر ة م ل ح ق ة بالمرض انتهى بنا الحديث قبل ثلاث ج من ع م س ي ر ة ا ل خ ل ي ف ة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وقد سرنا في سيرته منذ إ ر ه ا ص ه جده ا ل أ ك ب ر عمر بن الخطاب متناولين طفولته وشبابه امرته ل ل م د ي ن ة كونه وزير مستشار لابني عمه ابني عبد الملك الوليد وسليمان س سليمان ل الحديث له الله في نصيحته لا تأخذه في الله لومة لائم لم تطل كثيرا خلافة ي في يصدق في نصيحته في كثيرا م مواقف مع ا وانتهى بنا كان ن وقد تأخذه وكان في آ خ ر أ ي ا م ه ومستهل العام السابع والتسعين من ا ل ه ج ر ة قد أ م ر ب م ح ا ص ر ة ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و ب إ م ر ة أ خ ي ه م س ل م ة بن عبد الملك وكان هذا الحصار عسكريا غير موفق و أ ش ا ر عمر على ا ل خ ل ي ف ة أ ن يرد هذا الجيش فلقد هلك ثلثه في الحصار دون قتال ولكن سليمان اصر على الحصار متمنيا ان يتم هذا الفتح في عهده ولما اعتل عله المرض وراى نفسه ميتا نظر في بنيه كانوا صغارا ليس فيهم واحد اهل للخلافه فقال إ ل ى مستشاره والناطق الرسمي باسمه ذلك الرجل الصالح الذي, و... الذي قرضه إ ل ي ه عمر, عمر بن عبد العزيز وجعله صاحب سره ومستشاره ومن العلماء الحكماء اسمه رجاء بن حيوه س أ ل ه سليمان لمن يعهد ولم يكن سليمان قد عهد ل أ ح د فقال ا ل أ م ر ل أ م ي ر المؤمنين قال و أ ن ا أ س ت ش ي ر ك قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن مما يحفظ ا ل خ ل ي ف ة الراحل في قبره ويسلمه يوم العرض على ربه أ ن يحسن ا ل خ ل ا ف ة على أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه ا من أ م ا ن ة الحكم وكان ابنه ا ل أ ك ب ر قد مات في حياته فقال يا رجاء اعرض علي بني وكان له أ ر ب ع ة عشر ولدا ولكنهم صغار في سن م ت ق ا ر ب ة لم يبلغ أ ح د ه م الحلم قال اعرض علي بني في لباس ا ل س ل ط ن ة أ ي ز ي ن ة الملوك فعرضهم عليه كلهم قد تردى من بعض إ ل ى بعض أ ي صغارا لا يوجد فيهم واحد ي م ل أ العين فهم دون سن ا ل ب ل و ك وكان عمر بن عبد العزيز جالسا إ ل ى جواره فحزن سليمان وقال قد أ ف ل ح من كان له كبارا أ م ا بني فكلهم صغار فقال عمر بن عبد العزيز يا أ م ي ر المؤمنين قال تعالى قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فبكى سليمان وانتظر حتى صرف هذا المشهد وخرج عمر فراجع ا ل م ش و ر ة إ ل ى مستشاره رجاء بن حيوه اشر علي يا رجاء من تراه في بني عبد الملك أ ه ل ا ل ل خ ل ا ف ة قال أ ن ت أ ع ل م بهم مني يا أ م ي ر المؤمنين وهو يعلم أ ن إ خ و ت ه بحكم ا ل و ر ا ث ة هم أ ه ل ل ل و ل ا ي ة أ م ا بحكم الدين فلا واحد منهم يصلح لها فبكى م ر ة أ خ ر ى وقال والله يا رجاء لاعقدن أ عقدا, عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب و اقعدني ل ل ل ه يا رجاء أ ع د ن ق ا لا ي ك و ل ل ش ط ا ن نصيب أقعدني فيه و إ ل ي ب ا ل د و ا ت والقرطاس ف ا ق ع د وكتب بخط يده بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان بن عبد الملك أ م ي ر المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إ ن ي وليتك ا ل خ ل ا ف ة من ب ع د ه ومن بعده يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له و أ ط ي ع و ا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم ثم ختم الكتاب وغلفه وقال لرجاء اجعله سرا بيني وبينك ف إ ن ي ما أ ل ح ق ت من بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك إ ل ا خوفا على عمر ف إ ن بني عبد الملك لا يتركونه وبهذه أ ك و ن قد ه د أ ت ه م و أ ش ع ر ت ه م أ ن ي رددت إ ل ي ه م ا ل خ ل ا ف ة وبقي الكتاب سرا ثم طلب سليمان من رجاء ان يجمع آ ل عبد الملك اي اهل بيت الحكم والخلافه وان يدخلوا إ ل ى مصلاه الخاص في القصر وان يبايعوا على الكتاب دون ان يعلموا اسم من فيه فامر صاحب الشرطه فجمعهم فدخلوا الى المصلى وخرج اليهم رجاء الكتاب وقال يقرؤكم السلام أ م ي ر ا ل م م ن ي ن ويقول بايعوا على من وضع في هذا الكتاب بالسمع و ا ل ط ا ع ة قالوا نريد أ ن نسلم على أ م ي ر ا ل م م ن ي ن وظنوا ان ا ل أ م ر قد دبر من ورائه نريد ان نسلم على أ م ي ر ا ل م م ن ي ن قال بايعوا ثم ادخلوا فسلموا فبايعوا ثم دخلوا وسبقه ا ر ج ا ء وسلم الكتاب إ ل ى أ م ي ر ا ل م م ن ي ن أ ي سليمان بن عبد الملك يقول رجاء ف أ ث ل ج صدري هذا الختام لسليمان فلقد أ م س ك الكتاب الذي فيه العهد ب ي د ه و أ خ ذ يصافح بني أ ب ي ه واحدا واحدا بيده فلا يترك يد واحد حتى يقسم أ ن ه قد بايع بالسمع و ا ل ط ا ع ة على من ذكر في هذا الكتاب فبايعوا جميعا رجلا رجل ا بما فيهم عمر بن عبد العزيز ولا أ ح د يعلم لمن قد عهد ولما ارادوا ا ل إ ن ص ر ا ف ت أ خ ر عمر ك أ ن ه يعالج نعله و أ ش ا ر إ ل ى رجاء بن حيوه أ ن ي ل ح ق ه قال يا رجاء ما عهدنا بني عبد الملك يعهدون بسر ا ل ف إ ن لسليمان ش أ ن ا و إ ن بيني وبينه م و د ة ف أ خ ش ى أ ن يكون قد عهد إ ل ي وخشي إ خ و ت ه فجعل ا ل أ م ر سرا أ ن ا ش د ك الله إ ن كان قد خصني بذلك أ ع ل م ن ي حتى أ س ت ب ر ئ منها في حياته قبل أ ن يفوت الفوات يريد أ ن يستبرئ لا يريدها فقال له رجاء بن حيوه مموها على الموضوع لقد ذهب بك الظن بعيدا يا عمر وهل ترى بني عبد الملك يشركونك في أ م ر ه م فمضى عمر ثم رجع وقال بحقي عليك و أ خ و ة ا ل إ س ل ا م إ ن كان قد ذكرني بشيء في كتابه إ ل ا ما أ خ ب ر ت ن ي أ س ت ع ف ي ه وهو على قيد ا ل ح ي ا ة و إ ل ا ف إ ن ه لا يمكنني بعد موته صنع شيء قال و الذي نفسي ونفسك بيده يا عمر ما أ ن ا ب م ط ب ع أ ح د على حرف مما في هذا الكتاب ف إ ن خنت سر أ م ي ر المؤمنين اليوم فلا أ ص ل ح ل أ م ا ن ة أ ح د بعده فمضى عمر وبعد س ا ع ة يجيء هشام بن عبد الملك أ خ ا ل خ ل ي ف ة وكان فيما يبدو للناس أ ر ج ل ه م و أ ف ص ح ه م والناطق الرسمي باسم آ ل مروان فجاء لرجاء يحلفه ويستحلفه كما صنع عمر ولكن على غير المراد يقول يا رجاء لا شك انك تعلم لمن عهد وانت صاحب سرك فبحقي عليك وانت تعلم ان الامور اهله الينا لا محاله ان كان قد نحاها عني وولى غيري فاخبرني اراجعه قبل ان ينصرم الامر فاني عين اعيان بني مروان هذا لا يريدها وهذا يحرص عليها ف أ ج ا ب ه بما أ ج ا ب عمر ومضت يومين أ و ثلاث و ا ل خ ل ي ف ة ي س ق ل في فراشه حتى دخل عليه رجاء يوما فوجده يحتضر فلزمه حتى قضى و أ س ل م الروح ل ب ا ر ي ه ا ف أ غ م ض عينيه وسجاه ببرد ثم أ غ ل ق الباب ودعا رجلا ي س ق به و أ ج ل س ه عند الباب وقال أ م ي ر المؤمنين مثقل فلا تدخل عليه أ ح د ا ولا تفتح عليه الباب ثم مضى إ ل ى صاحب ا ل ش ر ط ة وقال يامرك أ م ي ر المؤمنين أ ن تجمع بني مروان في المسجد العام مع وجوه الناس فنفذ صاحب ا ل ش ر ط ة فجمع ب ن ي مروان ووجوه بني أ م ي ة ووجوه الناس من الشام ثم وقف رجاء ا بن حيوى والكتاب الذي فيه العهد بيده وقال بعد أ ن حمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نبيه أ م ا بعد ف إ ن أ م ي ر المؤمنين ي أ م ر ك م أ ن تبايعوا لمن سماه في هذا الكتاب بنو م ر و ا ن ووجوه اهل الشام رجلا ً رجل فقال وجهاء بني ا م ي ة لقد بايعنا وبيد أ م ي ر المؤمنين قال هذه ر غ ب ة أ م ي ر المؤمنين من أ ب ى منكم فليراجعه وهم يعلمون أ ن ا ل خ ل ي ف ة لا يراجع فقاموا فبايعوا رجلا رجلا بما فيهم عمر يقول رجاء فلما ر أ ي ت أ ن ي أ ح ك م ت ا ل أ م ر وقفت ففضقت الكتاب وقلت إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ م ا صاحبكم فقد قضى أ ي مات و إ ن ي تال عليكم عهدهم فوجموا جميعا ف ق ر أ ت كتاب ا ل خ ل ي ف ة فلما سميت عمر بن عبد العزيز حبى هشام على ركبتيه في المسجد وقالها فسل رجل من أ ه ل الشام سيفه وقال تقول ل أ م ر قضاه أ م ي ر ا ل م م ن ي ن ها والله ا ل ي لا إ ل ه الا هو إ ن أ ع د ت ه ا ضربت ع ل ق ك في المسجد قال ومضيت ولكن هشام قال عمر و أ ر ب ع ة من بني عبد الملك على قيد ا ل ح ي ا ة لا نبايع له أ ب د ا قال رجاء ف أ خ ذ ت قائمه سيفي وقلت إ ذ ن والله أ ض ر ب عنقك قبل أ ن اتم ت ل ا و ة الكتاب ف أ ش ا ر و ا اليه أ ن اسكت فلما مضيت ومن بعد عمر بن عبد العزيز إ ل ى يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له و أ ط ي ع و ا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم قال هشام أ م ا وقد عادت لبني عبد الملك نسمع ونطيع ثم تقدمت ف أ خ ذ ت بيد عمر بن عبد العزيز و أ ج ل س ت ه على المنبر و أ خ ذ الناس يبايعونه وهو يقول إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون حتى إ ذ ا تمت بيعته نزل عن المنبر لم يتكلم ك ل م ة و ا ح د ة فقال الناس السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال امير ل فقال م م ؤ ن ن ي أ المؤمنين ليتني مت قبل أن أ س م ع ه ان ل ي ت ي ميت اسمعها يا ليت كان بيني وبينها بعد المشرقين ثم جلس لا تحمله ر ج ل ا لا حزنا على سليمان ولكن خوفا من ا ل أ م ا ن ة التي حمل قال أ م ا قبل اليوم فقد كنت واحدا منكم أ م ا اليوم ف إ ن ي أ ث ق ل ك م حملا فجلس وضع ر أ س ه بين رجليه وبكى س ا ع ة حتى ه د أ ه الناس فقام وقالوا الناس ينتظرون أ ن يسمعوا كلامك فرق المنبر م ر ة أ خ ر ى فحمد الله و أ ث ن ى عليه و صلى على نبيه ثم قال أ ي ه ا الناس والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو قد وليت عليكم ولا علم لي ولا ر غ ب ة لي بها ولكن ل أ م ي ر المبين السمع و ا ل ط ا ع ة أ م ا أ ن ا ف إ ن ي أ خ ل ع بيعتي من أ ع ن ا ق ك م واجعلوا امركم ش و ر ا بينكم واستقبلوا ل أ م ر ك م من أ ر د ت م فضج المسجد لا نبايع غيرك يا عمر لا نبايع غيرك يا غيرك عمر فقال أ م ا والله لست بخيركم ولكني أ ث ق ل ك م حملا قوموا فجهزوا أ م ي ر المؤمنين يرحمكم الله فقام الناس وجهزوا أ م ي ر المؤمنين وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ووقف على قبره حتى إ ذ ا وريه قال يا رجاء إ ل ي بدوات وقرطاس وهو على القبر يعني إ ن شئتم ان تقولوا في المقابر ا ل م ل ك ي ة قبل أ ن ينصرف فإن عبد الملك و إ ل ى جانبه الوليد وهذا سليمان أ ي م ق ب ر ة بني ا م ي ة ا ل خ ا ص ة قال يا رجاء إ ل ي ب د و ا ت وقرطاس وهو على القبر قبل أ ن ينصرف لا إ ل ى قصر ولا إ ل ى دار قال فضحك غ م ر ا ء بني ا م ي ة و ق ا ل يقسم أ ن ه لا يحبها ولا يصبر حتى يرجع إ ل ى داره أ و دار ا ل إ م ا ر ة فيريد أ ن ي ب د أ ا ل أ و ا م ر من على القبر وهم لا يعلمون ماذا يريد ان يصنع ف ج ئ له ب ا ل د و ا ت ي و ا ل ك ر ط ا س فقال اكتب يا رجاء كتبا ثلاثه اما الاول فالى م س ل م ة ا بن عبد الملك قائد الجيش الذي يحاصر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة انعى اليه امير المؤمنين واكتب اذا ق ر أ ت كتابي فانسحب ج ي ش ك الى دار ا ل خ ل ا ف ة واما الثاني فإلى أ س الامر م ة ا ت ن و و خ ي خراج ص إ الثالث ب ك كتابي فاعتزل والي, والي مصر اسجنه الحديد وقيده في وإلى الأمر أمرك مصر بعزل يزيد بن مسلم عن و ل ا ي ة افريقيا لماذا هذه الكتب الثلاث ومن على ا ل م ق ب ر ة وقبل أ ن يرجع إ ل ى الدار أ م ا امر الجيش فقد أ ش ر ت إ ل ي ه كان حصارا غير موفق وقد غرر ا ل ف ر ن ج ة ب م س ت م ى وكان طيب القلب فخدعوه واخذوا م ؤ و ن ة الجيش كاملا واشار عمر بن عبد العزيز على سليمان أ ن يرجع هذا الجيش ويفك الحصار ولكنه أ ب ى إ ل ى أ ن نامس ف أ ر ا د عمر الا يهلك جنديا واحدا في الحصار وهو في ظل عمر بن عبد العزيز أ م ا الخطاب الثاني إ ل ى عزل ا س ا م ة التلوخي رجل والله سليمان على خراج مصر غير ا ل أ م ي ر هنالك و ا ر على مصر وهذا مسؤول ع ل ى الخراج هكذا يقول لهم لقد أ م ر رسول الله أ ن ي ت ج ن ب ا ل ج ا ب كرائم ا ل أ م و ا ل و أ ن ي أ خ ذ ما تجود به النفوس أ م ا أ ن ا فوالله لا اخذ إ ل ا كرائمها و أ ح ب شيء الى نفوسكم ومن أ ب ى أ خ ذ ت ه مع إ ب ل ه يعني قتله فكان ي أ خ ذ كرائم أ م و ا ل الناس وضج أ ه ل مصر وشكوا إ ل ى سليمان ولكن سليمان كان يقول لعمر إ ذ ا أ ش ا ر عليه بعزله أ ل ا يكفيك أ ن ه لا يقبل درهما ولا دينار ر ش و ة ف قال له عمر ي و م الا أ أ د ل ك على من هو شر من صاحبك هذا ولا يقبل فلس ا ل ر ش و ة قال من هو قال الشيطان ف إ ن ه عصى ربه وجها لوجه وما زال يغوي بني آ د م ولا يقبل فلس ا ل ر ش و ة ف إ ن ه شر من صاحبك أ م ا الثالث فهو يزيد بن مسلم صاحب و ل ا ي ة إ ف ر ي ق ي ا فلقد نقل الثقات إ ل ى سليمان أ ن هذا يستخف بالدين والدنيا معا ويستخف ب أ ر و ا ح الناس غشوم ظالم أ ر ا د أ ن يقلد الحجاج فيشتهر اسمه ك م ش ت ه ر اسم الحجاج ف إ ن ه يجلس وفي يده س ب ح ة ط و ي ل ة يسبح و ي أ م ر أ ن يعذب الناس بين يديه وهو يسبح فيقول سبحان الله اضرب يا غلام الحمد لله شد وثاقك من هناك لا إ ل ه إ ل ا الله اقطع يده يسبح و ي أ م ر بالتعريف استخفافا بالدين وبرواح الناس وكم أ ش ا ر عمر على سليمان بعزله ولكنه لم يستجب ف أ م ر ب ك ت ا ب ة هذه الكتب الثلاث فقال له بعض الصادقين المقربين يا أ م ي ر المؤمنين لقد نقد عليك أ م ر ا ء بني اميه فهلا ارجعت هذا ا ل أ م ر حتى وصلت إ ل ى دار الخلافه ثم صدرت هذه الكتب الثلاثه يعني لماذا على ا ل م ط ب ر ة قال وماذا يقول عمر بن عبد العزيز لربه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن كان بعد أ ن بويع هلك جندي على أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة أ و أ خ ذ مال وصاحبه من قبل غاشم مصر أ و عذب رجل بين يدي يزيد بن م س ل م في إ ف ر ي ق ي ا يقول كنت أ ن ت ظ ر مراسيم التتويج لا والله أ م ا ا ل آ ن فقد أ ض ر ا ت ا ل ذ م ة لم أ ك ن أ م ي ر ا للمؤمنين قبل أ ن اورى سليمان التراب وما ص ك ت س ا ع ة عن ظالم في ظل إ م ا ر ت ي اما حتى تصلهم الكتب فهذا عذر لي عند الله ثم أ ر ا د أ ن ينصرف عن ا ل م ق ب ر ة فسمع ض ج ة هزت ا ل أ ر ض قال ما هذا قالوا ركائب ا ل خ ل ا ف ة تقدم لك يا أ م ي ر المؤمنين فقال يا رجاء نحي كل هذا عني وقدم إ ل ي ب غ ل ة التي أ ر ك ب ه ا يوميا فقدم إ ل ي ه بغلته فلما استوى عليها قائما قال يا رجاء ويا مزاحم مزاحم مولى له ومقرب إ ل ي ه يا رجاء ويا مزاحم انظر كل ما اعد من ركائب ا ل خ ل ا ف ة فبعه وضم ثمنه إ ل ى بيت مال المسلمين ثم مضى حتى إ ذ ا جاء داره و ع ز زوجته فهي اخت ا ل خ ل ي ف ة جلس في محراب مب... له كان يتعبد فيه و ي ت ه ج د وبكى ساعات فقيل له ما يبكيك أ ي ب ك ي ك فقدك ل ش ل ي م ا ن أ م عبء ا ل م س ؤ و ل ي ة أ م أ ن ك تعلم أ ن وجوه بني مروان غير راضين عنك أ ي ما الذي يثقلك ف أ ع ل م أ ن ي قد حملت اسم أ م ي ر مؤمنين أ ت ع ل م و ن من أ و ل من حمل هذا الاسم قالوا نعم عمر بن الخطاب قال ف أ ي ن أ ن ا من عمر ف إ ن لم أ ك ن كعمر لا حملته والله أ ب د ا يعني إ م ا أ ن اكون كعمر و إ ل ا لا أ ح م ل ل ق م أ م ي ر مؤمنين و أ ن ى لي ذلك فاعتكف ث ل ا ث ة أ ي ا م من أ و ل يوم ا ل ب ي ع لم يخرج إ ل ى الناس والناس ينتظرون ما شئون ا ل د و ل ة اعتكف ث ل ا ث ة أ ي ا م حتى استعاد في كتبه كل ما في س ي ر ة عمر وعلي بن أ ب ي طالب قال إ م ا أ ن أ ك و ن أ ح د الرجلين أ و لا أ ك و ن أ ب د ا إ م ا عمر و إ م ا علي فلما خرج لهم بعد ثلاث راعهم تلك ا ل ه ي ئ ة عمر كان يتحسس الثياب وكلما حس الثوب بين أ ص ا ب ع ه يقول سبحان الله أ ل ا يوجد أ ن ع م من هذا القماش فلا يلبس إ ل ا أ ن ع م الثياب و إ ذ ا خرج على الناس ينبئ عن مقدمه ريح المسك وكان وجهه وضيئا حسن ا ل ه ي ئ ة تتكسر عكنه ويدخل حقب ثوبه بين عكنه أ ي من سمانته وهيئته وله م ش ي ة ا ل ب خ ت ر ة التي عرفت به وعرف بها حتى أ ص ب ح ت مثلا يقلده شباب المسلمين في ذلك الزمن ويسمونها ا ل م ش ي ة ا ل ع م ر ي ة وانتظروا أ ن يطلع عليهم هذا الذي يعرفون صاحب ا ل ه ي ئ ة ا ل ح س ن ة و ا ل م ش ي ة الخيلاء والطيب الذي يفوت و إ ذ ا به يخرج عليهم رجل شاحب الوجه لا أ ث ر لريح المسك بين يديه وعليه ثوب خشن من أ ي ن أ ح ض ر ه الله أ ع ل م أ ر س ل مولاه م ز ا ح أ ت ى له بثوب فقير متسول لبسه وخرج به على الناس فصفوا له الحرس س ت م ا ئ ة شرطي كان حرس سليمان إ ذ ا خرج من مصلاه إ ل ى قصره أ و من قصره إ ل ى ا ل م ص ل العام فاصطف الحرس قال ما هذا أ م ع ت ق ل انا قالوا لا بل هذا حرس ا ل خ ل ي ف ء انظر من كان منهم ب ح ا ج ة إ ل ى م ؤ و ن ة فاصرف له م ؤ و ن ة من بيت مال المسلمين ومن لم يكن ب ح ا ج ة وسرحهم جميعا فليذهب وليعمل وليكن بكسب يده فصرف الحرس جميعا تسريح من ا ل خ د م ة لا حرس ثم أ ت ى دار ا خ ل ا ف ه و أ م ر أ ن ينقل متاع بيته من القصر الذي تزوج فيه إ ذ أ ن ه ه د ي ة عبد الملك إ ل ى دار ب س ي ط ة بجوار المسجد العام مسجد بني اميه مسجد ا ل أ م ر بالشام ثم صدر ا ل أ و ا م ر قال إ ن م ا ورثت هذا المال عن آ ب ا ئ ي ع ط ا ي ا خلفاء و أ م ر ا ء لا أ ر ى فيها وجها من وجوه الشرع يملكني اياها وكنت آ خ ذ ا لا معطي أ م ا اليوم و أ ن ا صاحب ا ل أ م ر فاشهدكم يا ج م ا ع ة المسلمين ل ي س لعمر بن عبد العزيز إ ل ا ض ي ع ة له في مصر ورثها عن أ ب ي ه عبد العزيز درها العام السنوي مئه وخمسين د ي ن ا ر لا أ ق ب ل غيرها و أ م ر رجاء أ ن يتلف في مجلس الخليفه في الديوان كل السجلات التي تثبت م ل ك ي ة أ م ل ا ك ه في ا ل د و ل ة ف أ ت ل ف ت وظن أ ن ه سيقلله الناس فدعا وجهاء بني ا م ي ة إ ل ى تقليده فلم يقلده واحد فخرج إ ل ى داره وقال لزوجته ف ا ط م ة ف ا ط م ة بنت عبد الملك أ ب و ه ا خ ل ي ف ة جدها مروان خ ل ي ف ة أ خ و ه ا الوليد خ ل ي ف ة أ خ و ه ا سليمان خ ل ي ف ة و ا ل آ ن زوجها عمر خ ل ي ف ة ومن بعد استخلف أ خ و ي ن لها يزيد وهشام ومن بعد ابناء اخوين فكان من عصبتها تسعه خلفاء عاشرتهم جميعا قال يا ف ا ط م ة إ ن م ا قدم لك عبد الملك رحمه الله أ م و ا ل ا يعجز الحاصي عن إ ح ص ا ئ ه ا يوم زواجنا فهل ترينها شرعا جائزا في ش ر ي ع ة الله و س ن ة نبيه قالت ا ل ر أ ي ما يرى أ م ي ر ا ل م ب م ن ي ن قال إ ن ي قد خرجت من كل ما أ ع ط و ن ي فماذا ترين قالت و أ ن ا معك أ خ ر ج من كل ما أ ع ط و ن ي قال ن ع م ة ا ل ز و ج ة فرديه إ ل ى بيت مال المسلمين فلما ردوه كان ما رده عمر وزوجته يعدل ما في بيت مال المسلمين وحمل أ ه ل بيته على التقشف و أ خ ذ يسايس جهاب ا مروان بالموعظه يوما و ب ا ل ح ك م ة واللين أ خ ر ى ولكنهم لم يابهوا فحملهم ب ا ل ش د ة ف أ م ر ب ت س ل ي م جميع الممتلكات و ا ل أ م و ا ل إ ن ع ر ف أ ص ح ا ب ه ا فهي إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا ا لتي غ ص ي ب ه منهم و إ ل لن ي ر ف ف إ ل ى بيت م المسلمين ا ل ف ق ا م ه وجهاه بين مروان وضجو ا ولم يجدوا إ ل ي ه س ب ي ل ا فقد أ خ د هم ب ا ل ش د ة و أ ع ل ن ا ل أ و ا م ر حتى و إ ن أ د ى إ ل ى القتل ف ل ا ج و الى إ ع م ة لهم و س م ه ا ف ا ط م ة أ ي ض ا ولكنها ف ا ط م ة بنت مروان و خ ت عبد الملك م س ن ة ا م ر أ ة ص ا ل ح ة يحترمها عمر ويقدرها و أ ع ل ن أ ن ه لا يدخل عليه أ ح د بدون ابن إ ل ا ف ا ط م ة بنت مروان عمته لكبر سنها ولتقواها وورعها فقالوا لا مدخل إ ل ي ه إ ل ا من ف ا ط م ة بنت مروان فكلموها و ب ل ه ج ة التهديد قولي له إ ن بني أ ب ي ك كلهم يشكوك يعني فيه ما في واحد راضي عنك وانهم ح د راضي ع ك و إ ن يحذرونك يوما من أ ي ا م ه م يعني من أ ي ا م بني أ م ي ة فقد لا تطمئن على منبرك غدا ولا يقول قصرك أ و عرشك على منبرك ل أ ن ا ل خ ل ي ف ة هو الذي ي خ ط ب بالناس فدخلت عليه ف ا ط م ة م س ت ع ي ن ة بحول الله تعالى وقوته لعلها تجد عنده بعض الفرج فلما دخلت عليه ونظرت إ ل ي ه متقشفا شاحب اللون جالسا ب ا ل أ ر ض ونظرت في أ ه ل بيته على ماذا حملهم قالت إ ن ا ل ل هو ان لا يراجعون قال ما بك يا عم قالت جيك تريد أ ن أ ك ل م ك كثير ا ف ع ن د من ا ظ ر ت إ ل ى ح ا ل ك أ خ ذ ت جوابك ل ك ل م ة فوالله ما ع ن د ي ك ل م ة لا ه موقع ف ي س م ع ك ولا ف ي ع ق ل ك ولا ف ي ق ل ب ك ولا إ ن س ن الحال ي ا أمير ا ل م ؤ م ن يغني ن ي عن المقال و ل ك ل ن ي أ ن ص ح ك قال هاتك قالت إ ن بني أ م ي ه جميعا غاضبون وقد حملوني ر س ا ل ة إ ل ي ك أ ن ه م شاكوك أ ي غير راض عنك و أ ن ه م يحذرونك يوما من أ ي ا م ه م فقد لا تطمئن على منبريك فماذا أ ج ا ب عمر قال يا عمه كل يوم أ خ ا ف ه دون يوم ا ل ق ي ا م ة فلا أ م ن ن ي الله شر ذلك اليوم كل يوم أ خ ا ف ه دون يوم ا ل ق ي ا م ة فلا أ م ن ن الله شره يعني مرحبا بشر كل يوم دون يوم ا ل ق ي ا م ة فخرجت وقد أ خ ذ ت الجواب ووجوه بني مروان ينتظرونها في الباب م ا ذ ا وراءك يا عمه قالت أ ن ت م فعلتم هذا ب أ ن ف س ك م قالوا وكيف قالت يا بني أ م ي ة ذوقوا م غ ب ة أ م ر ك م تزوجون شابا منكم إ ل ى آ ل عمر بن الخطاب و أ ن ت م تقرؤون قول نبيكم صلى الله عليه وسلم اختر لابنك خالا ف إ ن العرق نزاع تكاد ا ل م ر أ ة أ ن تلد أ ب ا ه ا او أ خ ا ه ا ثم تلومون على ابن عبد العزيز فوالله لقد أ ت ت ح ف ي د ة عمر بعمر بن الخطاب ملفوفا في ثياب بني ا م ي ة لقد أ ت ت ح ف ي د ة عمر بعمر بن الخطاب ملفوفا في س ي ا ب بني اميه فلا سبيل للباطل إ ل ي ه ابدا إ م ا أ ن تصبروا واما أ ن تروا ش أ ن ك م فانصرفوا وهم يقولون لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله عمر لم يحمل الناس على ا ل ط ا ع ة ولكنه كان م د ر س ة يعلمهم ما جهلوا ويذكرهم ما نسوا ويكون ق د و ة ص ا ل ح ة لهم بما عجزوا ان يفعلوا اضرب مثالا واحدا اختم به حديثي م ر ا ع ا ة للذين يصلون خارج المسجد في, هذه الطفوس الغي في هذا الطقس الغير عادي جلس يوما في داره فمرت بناته اربع او ثلاث يجرين وقد وضعن ايديهن على أ ف و ا ه ه ن يجرين من امامك فاستغرب ونادى امهن ف ا ط م ة بنت عبد الملك قال ما بالهن يجرين وقد وضعن ايديهن في أ ف و ا ه ه ن ف أ ط ر ق ت قال أ ج ي ب ي قالت يا أ م ي ر المؤمنين أ ر د ن ا العشاء فلم أ ج د ما أ ع ش ه ن إ ل ا خبزا و ب ص ل فكرهن ان يمرن يمرر ب أ م ي ر المؤمنين فيجد ريح البصل من أ ف و ا ه ه ن هذا عشاء بنات أ م ي ر المؤمنين هل ترضى به بنت واحد منكم أ ي ه ا المصلين مرت به ابنته إ ح د ى بناته واسمها أ م ي ن ة وكانت م د ل ل ة م ح ب ب ة إ ل ي ه فناداها ب ل غ ة الدلال والترخيم يا أمين ي امين أ ومرت تجري فلم تجبه ف أ م ر ب إ ح ض ا ر ه ا فلما حضرت س أ ل ه ا لم لم تجبه وقد ناداها فبكت ا ل ص ب ي ة ا ل ص غ ي ر ة و أ ش ا ر ت إ ل ى ثيابها ولا يوجد عنده إ ل ا سراج ولا يخلو ل أ ه ل ه إ ل ا ليلا فالنهار كله للمسلمين فلما نظر إ ل ى ثوبها و إ ذ ا هو ممزق فقال يا ابن زاحم لمولاه و ا خ د يا م ز ا ح ي انظر إ ل ى تلك الفرش التي أ م ر ن ا بفرطها و إ ع ا د ت ه ا إ ل ى بيت مال المسلمين فاستصلح واحدا منها واجعلها ل ثوبا منه ثوبا ل ا ب ن ة أ م ي ر المؤمنين من م ل ح ف عتيق ا ف ر ط ت عن فرشه هل ترضاه ا ب ن ة و احد المصلين لا والله ب د أ بنفسه ثم حمل الناس على التقشف وقال لا والله لا يشبع عمر بن عبد العزيز و أ ه ل بيته و أ ن ا أ ع ل م أ ن في المسلمين جائع فجاءته ا ل أ خ ب ا ر من ا ل أ ق ط ا ر أ ن الذئب لم تعد ت ع د على الغنم في الجبال أن الذئب لم أن في ت على د تعد ع الغنم في الجبال لقد نصب ميزان العدل حتى أ ن الدواب ا ل م ف ت ر س ة اتقت الله فلم تعد تعد فكان الراعي يعطيها مما يفضل مما نفقت او مما ذبح او من فضلات الاكل لم يعد على ش ا ت من قبل ذئب في عهد عمر عامين خمس اشهر و ل ي ل ة اندث ضج ا ل ر ع ا ة في جميع الاقطار وقالوا ما ا ل حدث فنعي اليهم عمر بن عبد العزيز قالوا علمنا ذلك حين عدت الذئاب على الغنم وجود الراعي الصالح العادل يمنع الذئاب أ ن تعدو على الغنم وعدم وجوده يجعل البشر كلهم ذئاب والمستضعفين فيهم غنم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله عباد الله. معكم على الله اليوم الختام نأتي مسك في س ي ر ة هذا ا ل إ م ا م العادل ا ل خ ل ي ف ة الراشد معلم العلماء ومؤدب الادباء نبراس كل حاكم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها مبيض ص ح ة ا ل أ م و ي ي ن من أ ل ح ق ه الله ولا شك بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ م ض ي ن ا أ س ا ب ي ع في سيرته واليوم ن أ ت ي على ختامها مختارا لكم نماذج ي س ي ر ة و س ه ل ة من حياته نختم بها ولو أ ر د ن ا أ ن نتقصى خصائصه و أ ن ن أ ت ي بكل ما جد في حياته خلال عامين ونصف نحتاج إ ل ى ع ش ر ة أ س ا ب ي ع غيرها ذ ولا ن و ر ث ا ل خ ي ر فيما قل و د م وفي ا ل أ م ث ل ة و إ ن قصرت ك ف ا ي ة لمن أ ر ا د ا ل ه د ا ي ة عمر بن عبد العزيز الذي لغى بدعه ك ب ي ر ة كانت على المنابر يختم بها الامويون لعن أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب فما أ ن تسلم مقاليد ا ل أ م و ر حتى أ ص د ر بيانه ب أ ن ه سيقطع لسان من لعن أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب على بن بر و أ م ر أ ن تختم الخطه ا ل آ ي ة التي تسمعونها حتى ا ل آ ن إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ي ع ذ ك م لعلكم تذكرون وضع هذه ا ل آ ي ة بدل تلك ا ل ب د ع ة ا ل م ذ م و م ة من شتم علي على المنابر عمر بن عبد العزيز اعاد إ ل ى الناس حكم الكتاب و ا ل س ن ة فما أ ن ولي ا ل أ م ر حتى نزل عن حق توارثه الخلفاء من يوم م ع ا و ي ة إ ل ى يومه هو فرد فدك إ ل ى آ ل بيت النبي نعم يا أ بغرام فدك صفر تلك ا ل أ ر ض التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بعد فتح خيبر فكانت في يده ينفق منها على أ ه ل بيته وما زاد عن حاجتهم فهي ص د ق ة للفقراء والمساكين عمل بها أ ب و بكر الصديق عمل النبي تماما وهذا مما أ ث ا ر حزن ا ل س ي د ة ف ا ط م ة وعتبها على الصديق وقد أ ت ي ن ا عليها في س ي ر ة الصديق قالت كيف لا تكون إ ر ث ا لي وهي كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ خ ب ر ه ا الحديث نحن معشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نورث ما تركناه فهو ص د ق ة ووعدها أ ن يعمل فيها بعمل رسول الله بعد أ ن ي أ خ ذ أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة حاجتهم فما فضل فهو ص د ق ة رضي, رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا وعمل وتسامح ولي معاوية عمر بعمل عثمان فجعل لعلي فلما التصرف بكر أبي فيها قال هذه كانت لرسول الله وعمل بعده الصديق فيها ثم عمل عمر إ ذ ن هي حق ل ل خ ل ي ف ة يضعها حيث يشاء فجعلها ملكا خاصا له تنتقل إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة بالتوارث أ ر ض ا ل خلافيه فلما الت لعمر بحكم ا ل خ ل ا ف ة ردها إ ل ى آ ل بيت النبي وعمل فيها بعمل ا ل س ن ة عمر بن عبد العزيز اعاد خمس الغنائم التي في بيت مال المسلمين لمستحقيها سهم ذ و ا ل ق ر ب ة وكانوا قد حرموه من يوم م ع ا و ي ة إ ل ى أ ن جاء عمر بن عبد العزيز لم يكن هذا فعله فقط من أ ج ل استرضاء ال البيت لا بل رد كل م ظ ل م ة لمسلم في جميع إ م ب ر ا ط و ر ي ت ه ا ل إ س ل ا م ي ة التي أ ص ب ح ت م ت س ع ة ا ل أ ط ر ا ف م ت ر ا م ي ة حاكم أ ع ظ م د و ل ة آ ن ذ ا ك فقد تقلص حكم الروم وفارس وامتدت ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما رفعت اليه م ظ ل م ة إ ل ا ردها إ ن كان في نهارا قبل أ ن ي د ي ت و إ ن كان في ليلا قبل أ ن يصبح عمر بن عبد العزيز لو أ ر د ن ا أ ن نتقصى سيرته كما قلنا ليطول الحديث ف ح ك ت لا أ س ت ر س ل هنا وهناك جعلت نقاطا ثلاث اختم بها سيرته مثال اول في تقشفه وتواضعه اما تواضعه فلقد جلس اليه رجاء بن حيوه ذلك العالم الذي ذكرناه والذي بحكمته وسياسته ووعظه لسليمان الت ا ل خ ل ا ف ة الى عمر بن عبد العزيز جلس رجاء بن حيوه معه يتدبرون بريد المسلمين من جميع ا ل أ ق ط ا ر فعش السراج ومعنى عش السراج أ ي اختلف ضوئه و أ ص ب ح و ا لا يستطيعون أ ن يقراوا الكتاب سراج ينقد على الزيت فقال رجاء ائذن لي يا أ م ي ر المؤمنين ل أ ن ه يعمل معه ائذن لي يا أ م ي ر المؤمنين ان ا ص ل ح السراج قال ليس من مكارم ا ل أ خ ل ا ق أ ن يستخدم الرجل ضيفه ف إ ن ك في منزله قال بل لي ا ذ ن اوقظ الغلام قال وهل يحق لنا أ ن نجمع عليه عمل الليل والنهار دعه ينام, دعه ينام يا رجاء ثم قام أ م ي ر المؤمنين عمر بن عبد العزيز إ ل ى السراج ف أ ص ل ح ه و أ ف ر غ ه من زيته ثم أ ص ب ح فتيلته و أ ع ا د زيته إ ل ي ه ثم أ و ق د ه ورجع فقال يا رجاء قمت إ ل ى السراج و أ ن ا عمر بن عبد العزيز أ م ي ر المؤمنين وعدت إ ل ى مجلسي و أ ن ا عمر بن عبد العزيز أ م ي ر المؤمنين فعلام استخدام الناس درس للذين لا, ي... لا يستطيعون خ د م ة أ ن ف س ه م ولا بد من أ ن يستعبدوا الناس في خدمتهم هذا في تواضعه اما تقشفه فلقد ذكرنا اطرافا منه افسحوا له يجلس حتى لا يتخطصوا ا ل ف فكلما اما في تقشفه فلقد ذكرنا اطرافا منه حتى اصبح هزيلا ضعيفا يظن اهله ان به مرض السل لانهم اصبحوا يعدون اضلاعه دون ان يمسوها بايديهم عندما قدم ما قدم مما يجب عليه ل أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة أ ج م ع آ ل بيت النبي في ا ل م د ي ن ة أ ن يبعثوا اليه مبلوثا يشكره على صنيعه ف إ ن ه من لم يشكر الناس لم يشكر الله ف أ ر س ل و ا له رجلا فاتني اسمه أرسلوا رجلا له ينقل اليه شكر آ ل البيت على صنيعه ويدعو له ب ا ل ت ف ر ي ط فجاءه ذلك الرجل وكان ممن يعرفه في ا ل م د ي ن ة أ ي ا م إ م ا ر ت ه وجلس إ ل ي ه حتى إ ذ ا فرغ من عمله قام عمر إ ل ى السراج الذي يعمل عليه ف أ ط ف ا ه ثم أ و ق د سراجا آ خ ر ورحب بضيفه فعجب قال علام يا أ م ي ر المؤمنين أ ط ف ا ت سراجا و أ و ق د ت اخر قال يرحمك الله أ م ا هذا السراج اي الذي أ ط ف ا ه ف إ ن زيته من, با... من بيت مال المسلمين ف أ ن ا أ و ق د ه ما دمت أ ع م ل للمسلمين في شؤونهم أ م ا ا ل آ ن فجلستي انا و إ ي ا ك خ ا ص ة فلا يحل لي أ ن أ س ه ر على زيت با... بيت مال المسلمين فهذا السراج زيته من مالي لعلها في سمع البعض غرائب وعجائب ولعل البعض يقول دخلها لغتك ا ل ع ا م ل ي ن لا هذا هو النصاب الحق لا يحق لحاكم المسلمين ان يلقب ا ل ح م د أ م ي ر مؤمنين ملك رئيس ج م ه و ر ي ة ازعر م ف ع الكرسي م ص ب عن الناس كيفما كان لا يحق له أ ن يتصرف بذره من أ م و ا ل المسلمين إ ل ا لصالح المسلمين فهم الناس هذا أ م لم يفهموا هذا هو ش ر الله فلما ا س ت أ ن س الرجل إ ل ى ض ي ا ف ة عمر واخذ يحذله حدق النظر إ ل ي ه طويلا ثم بكى بكاء مرا فقال له عمر وما يبكيك لم يدر في حديثنا ما يبكي ما الذي يبكيك قال أ ب ك ي عليك يا أ م ي ر ا ل م د ي ن ي ن تبكي علي قال نعم لقد ر أ ي ت ك و أ ن ت أ م ي ر ا ل م د ي ن ة تجر ثوبك أ ن ع م ما يكون و إ ذ ا أ ح ر م ت و أ ر د ت ا ل ع م ر ة أ و الحج نرى حق ب ازارك يدخل في عكنك اي تتثنى عليها ثنايا بطنك و إ ن أ ق ب ل ت أ ن ب أ المسك والعود عن مجيئك من أ م ت ا ر فلا أ ش م لك ريحا طيبه اليوم س ه إلى هذا وإلى وجهك ا الصراج الشاحن على وإلى ضوء اميرا على المدينة على وانت فبكى ي واليوم تلك المعن والعز وقد ص ح ح ت امير المؤمنين هذا ا ل هو ف ب ك عمر حتى بل لحيته ثم كفكف دمعه وقال يرحمك الله وانا في ا ل م د ي ن ة كنت واحدا منكم اما اليوم فانا المسؤول عن ا م ة محمد لم اصبح خيرا منكم ولكنني أ ص ب ح ت أ ث ق ل ك ا ل ح م ل ا ولا ت ر ث ي ح ا ل ي اليوم بل ت ع ا لو ا ن ظ ر إ ل ي بعد دفني بثلاث أ ي بعد أ ن ا م و ت و د ف ن ا ك ش ف عن القبر بعد ثلاث فمبرو ر ي ل ي وقد سالت عيني ا على خ د ي ه و س ك ن ا ل دو د في فمي ومن خ ر ي ج و أ ب ا أ ن ي ج ل س إ ل ي أ ق ر ب ا ل ن ا س إ ل ي عندئذ ن فك ما ش ك ت وترحم علي هذا في تواضعه وتقشفه أ م ا في كظمه ا ل غ ي ض وهي أ ج م ل ص ف ة يجب أ ن يتحلى ب ه ا و ل ا ء ا ل أ م و ر كظم ا ل غ ي ض وعدم الانتصار للنفس جاءه رجل يشكو مظلمه فلما كلمه وقضى حاجته ت ج ر أ الرجل وكان سفيها ف أ خ ذ يتطاول على أ م ي ر المؤمنين وعلى بني أ م ي ة بلا استثناء فشتم آ ب ا ء ه وسفه احلامهم وانتقصه هو بالذات حتى أ ث ا ر الغضب في وجه أ م ي ر المؤمنين ولا يخفى الغضب إ ذ ا ما بدت آ ث ا ر ه في الوجه وهم أ م ي ر المؤمنين أ ن يؤدبه لا انتصار لنفسه ولكن لتطاوله وخروجه عن أ خ ل ا ق المسلمين ولكنه خشي أ ن يكون فيه انتصار للنفس فكظم غيظه وما زال يطرق ويهز ر أ س ه حتى أ ف ر غ ذاك السفيه ج ع ب ت ه وما أ ج م ل الاستشهاد هنا بقول الشافعي رحمه الله يقول ا ل إ م ا م الشافعي يخاطبني السفيه بكل قبح ف أ ك ر ه أ ن أ ك و ن له مجيبا يزيد س ف ا ه ة و أ ز ي د حلما كعود زاده ا ل إ ح ب ا ق طيبا هل تعرفون ما هو العود العود نوع من الخشب ينعم به واستعماله كثيرا أ ه ل الخليج بدءا ب ا ل س ع و د ي ة وعندنا القليل نوع من الخشب فيه م ا د ة الطيب ومنه يعصر ويستخرج من عصارته عطر العود ب ل غ ة أ ه ل ا ل س ع و د ي ة لمن يذهب حاجا ومعتمرا ويريد أ ن يشتري الطيب يقول له التولى يعني ق د ع و ب د ي ن ا ل أ ص ب ع نص التولى اصغر ا ل ت و ل ت تسوى الف دينار أ ر د ن ي عطر العود وصفه الشافعي بشعر آ خ ر عن العود هذا عندما ر أ ى أ ن إ ق ا م ة ا ل د ا ع ي ة و ا ل إ م ا م بين ظهراني قوم م د ة من الزمن يعتبروه امر طبيعي فلا يعود ي ن ت ف ع به ب ل غ ة عاميه نفهمها جميعا بغته عليه كثير فتسقط ا ل ك ل ف ة قال سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب أ ي تعب وشنصب ع الناس شكات ب ل رصيد وكمبئلات م ز و ر ة وانصب اي ت ع ب فان لذيذ العيش في النصب وحتى لا يظن كثير من الناس كما هي ا ل ع ا د ة ان الشيخ يتلون بالكلام من عنده خذ دليلا من ا ل ق ر آ ن الكريم الذي ان لم ترضه لست مسلما قال تعالى مخذرا على لسان موسى وفتاه الذي صحبه ليتعلم من العبد الصالح عندما جاوز المكان قال آ ت ن ا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أ ي تعب قال الشافعي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب أ ي تعب ف إ ن لذيذ العيش في النصب إ ن ي ر أ ي ت ركود الماء يفسده إ ن سال طابه و إ ن لم يجر لم يطب و ا ل أ س ل لولا فراق ا ل غ ا ب م ف ت ر س ت و ا ل ن ب ل لولا فراق القوس لم يصدي والتبر ك ا ل ت ر ب ملقا في أ م ا ك ي ه والعود في أ ر ض ه نوع من الحطب ف إ ن تغرد هذا عزم الطب و ان تغرد ذاك عزك الذهب اجرامي العود فان م د ي ن ة في, في ر ح ل ة العمره ذ ه أ غ ل ى من الذهب اجرام الذهب عله خمس دنانير ونصف تقريبا إ ل ى س ت ة إ ج ر ا م العود بثمن دنانير العود تعود ز ا د ه ا ل ا ح ر ا ص فيها إ ذ ا نظرت إ ل ي ه قطع من الخشب لا تعرف قيمته إ ل ا إ ذ ا وضع على الجمر فاحترق عندئذ ي ط ي ب ل ي ح ه ويعطر الجالسين هكذا صنع ابن عبد العزيز مع أ ن ه قبل أ ن يولد الشافعي فلما ه و ع ى رأس ا ل ئ ة ل و وقد ولد ا ل ش ا ف ر لن ي ت أ ث بقول ل ا ش سفيه ع ا ا ا ل جعبته نظر إ ل ي ه عمر بكل هدوء متبسما ولكنه تبسم الغيظ لا تبسم السرور والارتياح متبسما وقال له يا هذا ل أ ن ه لم يعرف اسمه يا هذا اردت ان يستفزني الشيطان بعزه السلطان ف أ ن ا ل منك اليوم ما تناله مني غدا بين يدي الله لا, لا لا والله لا يكون هذا مني أ ب د ا قم عافاك الله لا ح ا ج ة لنا بالرد عليك قم عافاك الله أ ي من س ف ا ه ة الخلق ولا ح ا ج ة لنا بالرد عليك ل أ ن ي ان انتصرت منك اليوم وادبتك أ خ ش ى أ ن أ ز ي د ل أ ن ه يجب أ ن تكون ا ل ع ق و ب ة على قدر الذنب ف إ ن زادت ا ل ع ق و ب ة و ا ل ت أ د ي ب عن حجم ا ل ذ ن أ ص ب ح ت ظلما ويوم ا ل ق ي ا م ة سيقتص الله للمظلوم من الظالم يا هذا أ ر د ت أ ن يستفزني الشيطان بعزه السلطان ف أ ن ا ل منك اليوم ما تناله مني غدا بين يدي الله لا, لا لا والله لا يكون هذا مني أ ب د ا قم عافاك الله لا ح ا ج ة لنا بالرد عليه حبذا لم يجعل من سيره عمر بن عبد العزيز ملخص مختصر ورقه عمل تقدم في إ ح د ى المؤتمرات لاصحاب القمه حتى تعمم على من دونهم فتعيد الى الامه شيئا من اخلاقها لا حاجه لنا بالرد عليك مثال في تفقده لرعيته لا تجسسه عليها أ م ا في الداخل ف ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة ولو تناولناها نتشعق أ م ا انظروا لتفقده ا ل ر ع ي ة خارج ع ا ص م ة ملكه ف إ ن من ي أ ت ي إ ل ى أ م ي ر المؤمنين وينبئه عن ا ل أ ح و ا ل ربما ي ك ت م الكثير ويظهر القليل ف أ ر ا د أ ن يطمئن عن أ ح و ا ل رعيته في ا ل أ م ص ا ر والناس لا يعرفون أ ن ه أ م ي ر المؤمنين فيخرج رف الثياب ه ي ئ ة متواضع ا ل رفت الثياب متواضع الهيئه اغبر أ ش ع ث إ ل ى جانبه مولاه مزاحم ويمضي على أ ق د ا م ه لا على الخي والركائب إ ل ى أ ب ع د حدود ا ل ع ا ص م ة على الطرقات ا ل م ؤ د ي ة إ ل ى ا ل أ م ص ا ر فجلس يوما إ ل ى الطريق المؤدي إ ل ى الحجاز ينتظر ركب الحجاز في رحلتهم إ ل ى الشام حتى إ ذ ا أ ق ب ل ركب الحجاز سلموا عليهم كماره في الطريق وظنوه من الزهاد الذين يقيمون على الطريق ي س أ ل و ن الناس الحاجه فسلم عليهم ثم قال من أ ي ن الركب قالوا من ا ل م د ي ن ة قال كيف تركتم ا ل م د ي ن ة قال قائلهم أ ي رد متكلم الركب قال تركنا المدينه ة يا الإسلام أخ أ ن لم تركنا المدينة يا ع ر ف ا ل م د ي يا ن ة أ خ إ س ل ا م و ا ل ظ ا ل م مقهور مش بها ا ل م م ظ ل و ا ل م ق ه والظالم ر الظالم بها مقهور والمظلوم بها منصور. والغني فيها موفور والعائل مجبور والناس في الحجاز على ذلك كل الحجاز ضيق و الناس في ا ل ح ج ا ز على ذلك فقال الحمد لله ولم يشعرهم ب أ ن ه أ م ي ر المؤمنين حتى إ ذ ا م ض ى ا ل ركب جلس فبكى فرحا وشكرا لله حتى إ ذ ا أخذ حاجته من البكاء وشكر ربه و هو ن عليه م ز ا ح يا أ م ي ر المؤمنين تبكي ل ل ر ح م ة كما تبكي للمظلومه ارحم نفسك قال يا مزاحم والله لان تكون البلاد كلها على هذه ا ل ص ف ة التي ذكرت أ ح ب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس أ ن يكون الظالم هو المقهور والمظلوم منصور ماذا أ ر ي د بعد ذلك ا ل ن ق ط ة ا ل أ خ ي ر ة الخير و ا ل س ع ة التي أ ص ب ح بها الناس في زمانه أ خ ذ كل ما هو تحت يده من نفسه ومن أ ه ل بيته وممن استطاع أ ن يقدر عليهم من بني اميه وردها إ ل ى بيت مال المسلمين وساوى بين عطاء الفمراء وبين عطاء ا ل ع ا م ة لا يفرق بينهم من أ ر ا د ز ي ا د ة و س ع ة في العيش فليعمل أ م ا العطاء بالسواء أ م ا عطاؤه هو فكان أ ق ل عطاء درهمين في كل يوم فقالوا له يا أ م ي ر المؤمنين عطاء المحتاج م عطائك الا تساوي نفسك ب أ ح د ا ل ر ع ي ة قال إ ن ي لاذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح م ك ة و أ ص ب ح ت دار إ س ل ا م فجعل ل أ م ي ر ه ا درهمين كل يوم ثم قال لا أ ش ب ع الله بطنا جاع بعد درهمين في كل يوم لا أشبع الله بطنا جاع أشبع بعد درهمين في كل يوم. فيكفيني ل يوم ك ف ي ذلك فجاءته ا ل أ خ ب ا ر من كل ا ل أ م ص ا ر أ ن المال فاض في خ ز ي ن ة المسلمين والحمد لله لم يعد ه ن ا ك سائل لم يعد هناك محتاج لم يعد لم يعد ونظر إ ل ى بيت المال أ ي ض ا في دار ا ل ع ا ص م ة فقد فاض ماذا صنع عمر بذلك هل توسع ب ا ل م ع ي ش ة لا انظروا ماذا صنع كتب كتابا واحدا الى جميع عماله صيغته و ا ح د ة ولكن متعدد النسخ وارسل اليهم انطلقوا, انطلقوا في بلاد الله في كل مكان من ب ا د ي ة و ح ا ض ر ة طبعا ولا يعني أ ن ينطلق ا ل أ م ي ر وحده ف ي ج ب هذه البلاد أ ي هو و أ ع و ا ن ه انطلقوا إ ل ى بلاد الله في كل مكان يعني أ ر ض ا ل إ س ل ا م من ا ل ب ا ذ ي ة و ا ل ح ا ض ر ة وفي كل مكان به سكان من البشر ونادوا في الناس أ ي ن الغارمون أ ي ن الغارمون يعني المديون من على ي د ي ن أ ي ن الغارمون نسدد دينهم أ ي ن الشباب المعسر نزوجهم أ ي ن اليتامى نكفلهم أ ي ن ا ل أ ر ا م ل والمساكين نجبر كسر قلوبهم فان فرغتم من ذلك ف أ ق ع د و ا على طريق المسافرين في كل وجه من يقيم لهم مطبخا وحماما ي ق ر الناس من بيت مال المسلمين يسد ح ا ج ة المسافرين فليغتسلوا وليكتسوا وليطعموا مما لا ي أ ك ل منه أ م ي ر المؤمنين مما لا أ ك ل م ه أ ت ظ ن و ن أ ن ه يريد أ ن يضيف المار في الطريق فضف طعامه لا أ ي مما لا يقدر عليه أ ه ل بيت أ م ي ر المؤمنين ي أ ك ل و ن ه في بيوتهم أ ن س ي ت م في خطبتنا ا ل م ا ض ي ة عشاء بناته الخبز والبصل أ ي أ ط ع م و ه م اطيب الطعام فلامه في ذلك بعض المقربين إ ل ي ه قال ما حملك على هذا يا أ م ي ر المؤمنين قال أ ر ج و أ ن أ ل ق ى الله ولا يشكني مسلم لله تعالى هذا ي أ س و أ ل ق ى وجه الله فيش مسلم اشتكي عليه فلم يرق هذا ل ل أ م و ي ي ن ولا ل ل أ م ر ا ء والوجهاء منهم وقد ساوى عمر بينهم وبين ا ل ع ا م ة فكادوا له ففقد في أ ي ا م قلائل رجاء ا بن حيوه ذلك العالم ا ل د ق ي ثم مزاحم مولاه ثم ولده عبد الملك أ ك ب ر بنيه و أ ت ق ا ه م والذي كان يعينه على البر ورد المظالم فقدهم في أ ي ا م س ر ي ع ة كان لا يشك في أ ن ه م يغتالون غيلا ب و ا س ط ة السم ومع ذلك لم يتحرز لنفسه وعلم أ ن أ م ر ا ء بني أ م ي ه يكيدون له ولمن حوله ومع ذلك أ ث ل م أ م ر ه لله حتى إ ذ ا اعتل عله ظنها أ ن ه ا مرض طبيعي وكانت سقي السم ولكنه البطيء الذي يقضي عليه خلال أ ي ا م لزم فراشه فلم يعد يقوى على الجلوس للناس و أ خ ذ الناس يزورونه أ ر ت ا ل ا أ ر ت ا ل ا فدخل عليه هشام ا بن عبد الملك ا بن ع م ه وشقيق زوجته ف ا ط م ة و أ خ ه ولي العهد أ خ ليزيد وكان رجلا صالحا دخل عليه استغفر الله قلت هشام م س ل م ة مسلمة, مسلمة ا بن عبد الملك وكان رجلا صالحا نذر نفسه من بين بني عبد الملك كلهم للجهاد في سبيل الله فقط حتى أ د ن ا ه وقربه عمر دخل يعود ف ر أ ى قميصه وسخ غير نظيف والناس تزوره فلما خرج أ ش ا ر إ ل ى أ خ ت ه ف ا ط م ة قال يا أ خ ت ا إ ذ ا خرج الناس فاغسلي ثوب أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ه لا يليق ب أ م ي ر المؤمنين ف أ ش ا ر ت النعم فمضى هشام فمضى مسلمه ورجع في اليوم الثاني يطمن ئ على أ م ي ر المؤمنين فنظر إ ل ى ث و ب ه و ج د ه على ح ا ل ه فقام من ا ل ج ل س ة ونادى إ ل ى أ خ ت ه ف ا ط م ة قال قلت لك ب ا ل أ م س ا غ س ي ث و ب أ م ي ر المؤمنين فلا ت ح و ج ي ن ي أ ن أ ع ي د عليك ما قلت قالت نعم فجلس و مضى ورجع في اليوم الثالث وقد ثقل أ م ي ر المؤمنين ليطمئن عليه فوجد ثوبه على حاله فذهب إ ل ى أ خ ت ه لا مذكرا بل مؤنبا قال و إ ن كنت ز و ج ة أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ي آ م ر ك أ ن تغسلي ثيابه أ ل ا تسمعين ف أ ر خ ت ر أ س ه ا وسالت دموعها قال وما الذي يبكيك ان آ م ر ك أ ن ترعي حق أ م ي ر المؤمنين قالت كف يا م س ل م ة والله هو ثوبا ثوبا الذي لا إلا المبنين المبنين إله ليس لأمير ثوبا غيره فكيف أجرده منه؟ ليس لأمير ثوبا غيره فكيف أجرده منه غيره أجرده منه فكيف فكيف قال وكيف كان يصنع قبل أ ن يمرض قالت كان ي ع ت ز ر ب إ ز ا ر فيغسل ثوبه فينتظر حتى يجف فيلبسه والله منذ أ ن ولي أ م ر ك م ما جمع ثوبين في داره قط أ م ي ر المؤمنين رضي الله عنك وارضاك فبكى مسلمه وعاد فجلس بين يدي أ م ي ر المؤمنين و ر أ ى الموت في وجهه قال يا أ م ي ر المؤمنين لقد لينت لنا القلوب وجعلت لنا ذكرا في الصالحين وبيضت ص ف ح ة ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د ولكنك فطمت أ ف و ا ه بنيك عما ي أ ك ل ه فقراء المسلمين و إ ن ي أ ر ا ك في حال يجب أ ن توصي فيها ف إ ن كنت حارمهم المال ف أ و ص ي بهم إ ل ي أ ك و ن ك ث ي ر ه م بعدك ف إ ن لهم حق ص ن ة الرحم وذوي ا ل ق ر ب ة فنظر اليه متبسما وقال أ ج ل س و ن ي ف أ ج ل س و ه فقال يرحمك الله يا مسلمه من أ خ صالح وصادق أ م ا ما ذكرت فوالله ليس منه فضل لعمر إ ن م ا هو فضل الله ساقه عليكم في زمن عمر و أ م ا قولك أ ن ي فطمت أ ف و ا ه بني عن مال المسلمين فوالله ما حرمتهم حقا لهم وما كنت لاعطيهم حقا ليس لهم و أ م ا قولك أ و ص ي بهم إ ل ي ف إ ن وصي بهم هو الله وهو يتولى الصالحين و إ ن م ا بني يا مسلمه احد اثنين إ م ا صالح يتولاه الله ونعم الولي و إ م ا فاسق فلن أ ك و ن أ و ل من أ ع ا ن ه على م ع ص ي ة الله بماله قم يا مسلمه فادعوا الي بني ل أ ن ه خاله يدخل على البيت فهو محرم فقام م س ل م وجمع البنين وكانوا قد بلغوا ذكورا و إ ن ا ث ا ا ر ب ع ة عشر من أ ز و ا ج متعددات ليس كلهم ل ف ا ط م ة جمعهم وقال ادخلوا على أ م ي ر المؤمنين فدخلوا وجلسوا ذكورا و إ ن ا ث ا بثياب ا ل ر ث ة ب ه ي ئ ة م ت و ا ض ع ة فنظر فيهم متبسما وكلمهم وهو يتبسم حتى لا تكون كلمات حزن تثيرهم أ و تكسر قلوبهم فقال يا بني إ ن ي والله قد تركت لكم خيرا كثيرا لكن لا كما تظنون تركت لكم خيرا كثيرا ولكن لا كما تظنون يعني مش مصاري مش إ ر ث فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما مررتم بعدي بمسلم ولا ذمي إ ل ا و ر أ ى لكم حقا في عنقه إذا, اذا علم أ ن ك م بني عمر بن عبد العزيز ما م ر ر ت بمسلم ولا ذمي بعدي الا ر ا لكم حقا في عنقه اذا علم انكم بني عمر بن عبد العزيز يا بني اني والله قادر على أ ن أ ج ع ل ك م أ ن ع م الناس ولكن أ ت ر ض و ن أ ن أ غ ن ي ك م و أ ن يدخل اباكم النار فلا والله لا أ ح ب هذا لي ولا أ ر ا ك م تحبونه لي فقالوا كلهم أ ج ا ر ك الله منها يا أ م ي ر المؤمنين والله لو غليت لحومنا في قدور ونحن أ ح ي ا ء أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن تدخل النار ذ ر ي ة صالحه قال قوموا يرحمكم الله قوموا عصمكم الله قوموا حفظكم الله قوموا اغناكم الله عما في أ ي د ي خلق الله فخرج بنيه و ا س ت أ ذ ن ع ا م ة الناس أ ن يدخلوا على أ م ي ر المؤمنين وقد علموا انه يثقل يوما بعد يوم فدخل الناس و أ ح ا ط و ا به فقال بعضهم نطلب لك الطبيب يا أ م ي ر المؤمنين لعله داء السل ي أ خ ذ ك يوما بعد يوم وما خلق الله داء الا وخلق له دواء وهم يتشاورون و إ ذ ا ب م س ت أ ذ ن ي س ت أ ذ ن على الباب كبير ا ل أ س ق ف عند ملك الروم وكان ملك الروم قد ه ا د ن عمر وسمح للعلماء أ ن يدخلوا أ ر ض ه دعاه مسالمين لا جنود غازين ف أ س ل م في إ م ب ر ا ط و ر ي ت ه أ ي ض ا كثير من المسلمين ب ا ل د ع و ة و ا ل ح ك م ة دون قتال فلما علم بمرضه أ ر س ل إ ل ي ه خ ا ص ة أ ط ب ا ئ ه مع كبير ا ل أ س ق ف ينوب عن الملك في ع ي ا د ة أ م ي ر المؤمنين فدخل ا ل أ س ق ف وقال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن الملك علم بمرضك ف أ ر س ل ن ي ن ي ا ب ة عنه لعيادتك ومعي كبير ا ل أ ط ب ا ء وخاصته اذا أ ذ ن ت أ ن ينظر في مرضك قال ليدخل فدخل فلما أ ج ر ى فحصه وجس أ ن ب ا ض ه دمعت عين الطبيب وقال يا أ م ي ر المؤمنين لقد سقيت السم منذ س ب ع ة أ ي ايام م لقد ق س ت ل س منذ س ب ع ة أ ي ا م وقد سرى في عروقك و أ و ص ا ل ك ولكن إ ئ ذ ن لي ف إ ن لدي شرابا من ا ل أ ع ش ا ب ي س ت أ ص ل ذلك كله ويخرجه ولكنه يحتاج إ ل ى أ ي ا م قال قم أ ج و ر ا واشكر لي ملك الروم ودعني أ ن ا لملك رب العالمين لملك الملوك ف إ ن ي قد أ ح ب ب ت لقاءه ثم أ ر س ل إ ل ى رجل في دمشق من الصالحين كانوا يحسنون به الظن أ ن ه رجل مجاب ا ل د ع و ة ف أ ر س ل إ ل ي ه فحضر قال أ ت د ر ي لم ارسلت أ إ ل ي ك قال لا ولكن طاعتك و ا ج ب ة نجيبها أ ع ل م ن ا لماذا أ م لم نعلم ف أ م ر ك مطاع يا أ م ي ر المؤمنين وظن أ ن ه يريد أ ن يكلفه بعمل ما قال أ ر س ل ت إ ل ي ك و أ س أ ل ك ب ح ق عليك هلا هل ل بسطت كفيك و س أ ل ت الله أ ن يميتني ف إ ن ي قد أ ح ب ب ت لقاء الله قال لا والله لا أ ف ع ل يا أ م ي ر المؤمنين إ ن فعلت ف إ ن ي عدوا ل أ م ة محمد كيف أ س أ ل الله أ ن يقبض ملكها العادل و إ م ا م ه ا قال بحقي عليك إ ل ا ما فعلت قال أ ق س م ت أ ن ي لا أ ف ع ل ولكن إ ط ا ع ة ل أ م ر أ م ي ر المؤمنين أ ذ ك ر ك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ح ب لقاء الله أ ح ب الله لقاءه ف إ ن كنت صادقا بها يا أ م ي ر ا ل م م ن ي ن فابشر أ ب ب ش ر ل ق ء الله ف أ بلقاء الله وخرج الشيخ يكفف دموعه وبقي أ م ي ر ا ل م م ن ي ن جالس قالوا فنظرنا إ ل ي ه يرفع طرفه إ ل ى السماء و ي ق ص ت كفه وقد ضعفت أ و ص ا ل ه لا يستطيع أ ن يتكلم ب ق و ة ولا أ ن يتحرك بكثره يرفع طرفه, ويبسط كفه. يرفع طرفه ويبسط كفه ثم نظرنا به و إ ذ ا به حدق بصره في الباب ينظر ليس إ ل ي ن ا قلنا ماذا ترى يا أ م ي ر المؤمنين قال أ ر ى وجوها ليست ب إ ن س ولا جان أرى وجوها ليست بإنس ولا جان وكان في حياته منذ ولي امر ا ل أ م ة له ن غ م ة يتغنى بها ويطرب لها ويخشع وتدمع عينه كلما حدثوه ب أ م ر أ و ر أ ى نفسه يريد أ م ر ا أ و عجز عن نفاذ أ م ر يقول <تصفيق> إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قال ما رددها حتى حفظها الصبيان الصغار عن لسانه إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قالوا فما راعنا إ ل ا وهو يرددها إ ن ي أ خ ا ف وهو يحدق في الباب إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم قال فلما فرغ منها سمعنا دويا في حجرته لا ندري من أ ي ن يقول حسن أ و ل ئ ك رفيقا ختام ا ل آ ي ة ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قالوا سمعنا الدوي يتلو ختام ا ل آ ي ه حسن اولئك رفيقا قالوا فنظرنا إ ل ي ه و إ ذ ا به يرفع شاهده الايمن وقد شخص ببصره فقضى رضي الله عنه و ارضاه بعد أ ن سمع البشرى من وجوه ليست ب إ ن س ولا جان حضرته ا ل م ل ا ئ ك ة ذكرت في درس الثلاثاء الماضي كان لرجاء ا بن حيوه هذا ولد ولد صالح فلما مات رجاء في ح ي ا ة أ م ي ر المؤمنين وكان رجلا صالحا أ ح ب ولده أ ن يراه واشتاق له وكان في كل ل ي ل ة يتوجه إ ل ى الله بالدعاء أ ن يريه والده رجاء ا بن حيوه في منزله في ا ل آ خ ر ة فمضت أ ي ا م ا وليالي لم ير ابن رجاء أ ب ا ه حتى إ ذ ا كانت هذه ا ل ل ي ل ة التي مات فيها أ م ي ر المؤمنين لم يكن ابن رجاء حاضر ولم يسمع أ ن أ م ي ر المؤمنين قد مات وقد قضى بعد العشاء بعد العشاء فلم يعلن ا ل أ م ر حتى الصباح فكان ابن رجاء نائما و إ ذ ا به يرى أ ب ا ه في المنام فسر برؤياه قال يا أ ب ت ي كيف حالك قال الحمد لله لقد لقيت ربا رحيما ودودا ولولا ذلك لهلكنا يا ولدي, رحيما ودودا ولولا ذلك لهلكنا يا ولدي قال تمنيت رؤياك منذ أ ن فارقتنا فلم لم تزرنا حتى هذا اليوم ل أ ن الرؤيا لقاء أ ر و ا ح الاحياء بارواح ا ل أ م و ا ت قال يا بني إ ن الرواح أ لا تطلق في كل يوم فحسب منازلها إ ذ ا ا ل رجاء ا ل ذ ي ذ ك ر ن ا ه من ا ل ص ل ا ح والتقوى لم يكن في درجات ة من تطلق أ ر و ح من كل、يوم. قال إ الأرواح لا تطلق كل ي ومنازلها حسب درجاتها و م عند الله أ م ا هذه ا ل ل ي ل ة فقد ندى ا م ن ا د ا ل س م ا ء أ ن تطلقوا ا ر و ا ح جميعا لتشهد ا ل ص ل ا ة على أ م ي ر المؤمنين ع م ر ب ن عبد العزيز مناد ينادي في السماء للملائكه و ل أ ر و ا ح المؤمنين أ ن تنطلق جميعا لتشهد ا ل ص ل ا ة على أ م ي ر المؤمنين عمر رضي الله عنك يا عمر وارضاك أ ر ض ك ي ل ل ه ع ن وجزاك أ ر ض ا ك و الله عن أ م ة محمد خيرا بعد رسول الله و أ ص ح ا ب ه الراشدين قيلت له يوما قال له رجل جزاك الله عن أ م ة ا ل إ س ل ا م خيرا قال بل قل جزى الله ا ل إ س ل ا م عنا خيرا رحم الله عمر و ر ض ي الله عنه وارضاه بعد أ ن سمعتم هذا النزر اليسير وغيظا من فيض من كنوز سيره بن عبد العزيز ما أ ج م ل ك م لو أ ن ك م تحصلون على كتاب في ح ي ا ة عمر كتيب وليس كتاب فتتصفحونه فترون فيه أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما سمعتم عندئذ تعترفوا كيف نقتدي بالصالحين جعلني الله و إ ي ا ك م من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه ويا فوز المستغفرين استغفر الله